뭐인데 내일 셔틀 قسوة حسنة لمن كان يو. You know? فَمِنْ أُمَّنْ قَضَى نَحْنَا بَهْبَةً Hello. Oh mm -hmm. Yeah. Yeah. it the If And... Amen. والمؤمنين والمؤمنات What's well, so that?